فَإِنْ تَنَبَّوْا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ من بعد عهدهم وقعوا في دينكم فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا إيمان لهم فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهدون. ألا تقاتلون قوما كثؤ أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشوا لهم الله أحق أن تخشوه إن كنتم